الحمد لله رب العالمين نحمده نستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله فبلغ وادى ونصح فجزى الله عنا نبينا احسن ما جزى به نبيا عن امته ورسولا عن قومه وصلوات الله وتكريماته على سيدنا محمد وعلى كل إكوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبه ومن اتبع هدام بإحتال الى يوم الدين وبعث أيها الإخوة المسلمون يقول الرحيم الرحمن الكريم الحنان الوجود سبحانه جل أولا يا أيها الذين آمنوا اذا قمتم إلى الصلاة ترسلوا وجوهكم ويجيكم الى المرافق وامسحوا بروتكم وامسحوا بروتكم وارجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنوبا في الصنهر وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لا أجل آه. فلم تجدوا ماء فتيومهم صيدا صيدا امسحوا بروتكم وأردكم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم فامسحوا كو وأيديكم منهم ما يريد الله ليجعل عليكم من حرجا ولكن يريد ليطهركم ولوكم نعمته عليكم لعلكم تشكرون ويقول الصادق المخلوق سيدنا محمد في مراحل مسلم في صحيح عن أبي بريبة رضي الله عنه وأخواته من توضأ فأحسن وذوبه خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أصباره من توضأ فأحسن وذوبه خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أصباره أيها الإخوة المسلمون استكمالا لما بدأناه في حديث الملائي الأعلى الملائكة الكرام الأقهار الأبرار أصحاب الهمة العالية واصحاب الانتمام الأعظم الأكرم وبهم نقتدي في هممنا لتكون عالية وبهم نقتدي في اهتمامنا لنكون في نقام الكرم والشرف حين اختطفوا وسئل المصطفى صلى الله عليه وسلم وفتح الله عليه البوحة الخير والعين والمعرفة في تجليات عالية فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أن الشغل الشاغل بالملائكة الكرام أنهم يتناقشون في الكفارات والدرجات ما هن أي الكفارات إصباغ الوضوء على الكريهات ونقل الخطا إلى الجمعة أو إلى الجماعات والجلوس في المسجد بعد الصلوات هذه الكفارات تمي الكفارات لأنها تكسر الذنوب فتمحى فلا يؤاخذ بها الإنسان بل لا يبقى لها أثر يوم القيامة فتستر ويزول أثرها فلا يحاسب الإنسان على سيئاته التي ارتكبها ما لم تكن كبائر فالكبائر تحتاج الى توبه نصوح بعزيمه وقصد وهجر للذنوب والتوبه واجبه في كل الاحداث لكن الكثارات تكفر السيئات التي لا يخلو منها انسان مسلم أو مسلمه فكلنا نتعرض للخطايا وكلنا لا بد أن تمر بنا لحظات فنرتكب خطايا من نظرة خاطفة أو كلمة سريعة جرت على اللسان بغير تعقل أو خاطرة تخطر على القلب أو يد تمتد فتبطش بغير حق حتى وإن كان في مجال التربية قد تمتد اليد فتبطش, فتبطش أو تضر أو تؤذي وقد تنشي الرجل إلى أمر غير محمود كل هذا يمر بنا وبالذات في ظروف تلوثت فيها بيئتنا الانسان لا يخلو من الذنوب رجلاً كان أو والكلام يهذر به الانسان فيكون فيه من اللغو والمعاصي ما فيه والنظرات تجول يمينا وشمالا فيكون فيها وما فيها واليد تتحرك والرجل تتحرك والخواطر تتحرك وفيها ما فيها مما قد يخفى علينا فنحتاج الى نوع من التقدير والنظافه لنفوسنا وقلوبنا مما يشوبها ولقد ذكرت لحضراتكم في مرة من المرات إذا كانت غرف البيت والمكاتب تحتاج إلى تنظيف يومي لإزاحة وإزالة الغبار من عليها فالنفوس والقلوب أحوج في أن نزيل الغبار الذي يعروها خاصة في بيئه تثور فيها اسربه المعاصي تثور فيها أسربة المعاصي ليل نهار فيما نسمع وفيما نرى فيما نرى يبتيك أن تمشي في شوارع المدينة أو القبيح فترى المتدرجه المتزينة التي لطخت وجهها بألوان البويات المختلفه فتنظر إليها لا بد تأكم. وتسمع ما تسمع منا يقال ويهدر من الكلمات بالليل والنهار فإن كان منكرا فسكت عليه ففيه اسم فإن رددت فمن يسمع ومن يجيل، إذن لا يخلو الإنسان من قطيئة وخاصه في البيئات الملوثة فيأتي كرم الله على هذه الامه وهي خصوصيه خصوصيه لابد ان نبقى حكمتها ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون ليطهركم ليس في أبدانكم فقط وانما يظهر النفوس لان النفوس اذا شابتها المعاصي خابت ولان القلوب حين يعروها غبار السيئات تظلم والبصائر تعمى وما نرى من خروج على حدود شرع الله وما نرى من تعد على خلق الله إلا من اثار ذنوب اظلمت منها النفوس والقلوب ولم تقهر بمضوع حسن مسبع كما أمر الله كما بين سيد الخلق محمد رسول الله كل ما نراه من خروج عن حدود الله وشرعه فيما يقال وفيما يفعل آثار لأننا لم نستجب لهذه آية اتجابة كاملة, كاملة أو لم يستجب من يتعد حدود الله على ذلك لم يستجب لذلك فلم يظهر لم تظهر نفسه فخبشك لم يظهر قلبه فأظلم أظلمت بصيرته فأصبح لا يميز بين الخبيث والطيب وبين النافع والضار فيجري في الدنيا كالسائمة في الغاضب ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. لا بد أبناق معها، ولكن يريد للظاهرة ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج لا بد لا بد أن نفهم أن تعاليم السماء وتكاليف الشريعة الغراء في نتأثينا من رب رحيم وجود كريم حكيم على لسان نبي بأمته رؤوف رحيم حريص عليهم لا بد أن نأخذ تعاليم الشريعة على أنها منفعة وضرورة لا قيد ليست مجرد قيود نتقيد بها ونرتبط بها سلوات وكثيرات ووضوء لا ننظر إليها لأنها قيود وذلك أدفع لك أيها المؤمن إذا أخذت أنها توجيهات من رب كريم رحيم يعفك ما جاء على لسان نبي كريم رؤوف بالأمة رحيم يحبك الله يحبك ونبيك يحبك ولذلك أمرك ونهاك إذا أخذنا توجيهات الإسلام على أنها ثمار محبة فنقبل على الله إقبال المحب فنقبل على الوضوء إقبال العارفين ومن عرفت خفت عليه الطاعة من اقدم على الطاعه قدوم العارفين خفت عليه الوان الطاعات حتى وان كانت مع الكريهات فحين يقول سيد السادات محمد صلى الله عليه وسلم اسباب الوضوء على الكريهات بمعنى حتى وان كان معها شيء من المشقه في برد شديد تتوضا وليس معك ما تدفئ به الماء فإن كان هناك ما يدفئ الماء فالحمد لله فهي نعمة ولا حرج عليك في فضل الله وان لم يكن فاحتملت وتوضات في برد الشتاء فاعلم أن لك اجرا لا يعلمه إلا الله ولذلك في حديث في الثنم أيضا إذباغ الوضوء في السبرات والسبرات أي شدة البرد والكريهات أيضا ربما يتأذى الإنسان أن يتوضا لأسه الأسباب قد يكون يلبس ملابس محكمة على بدنه محكمة على بدنه يلبس ملابس قبله جاكيت ويريد أن يتوضا فربما يتأذى وربما يجد في ذلك سيئا من الكراهية نقولها يخلع جاكيت شمر شمر ذراعك وكمك وتوضأ وأحسن الوضوء حتى تكثر سيئاتك حين نعلم هذه المعلومة يهون كل الأمر اخلع هذا اخلع هذا وأقبل على الله أقبل على المحب الذي يرشدك أقبل على هذه النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقد يكون الوضوء مع العجلة مع الاستعجال فيأتي رسول الله يقول الوضوء وهذا في حديث صحيح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أرضاه كانوا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مكه والمدينة فنزلوا منزلا فتعجل رجال فتوضأوا على عجل فتركوا اعقابهم لم يمسها ما فجاء سيد الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم وقال ويل للاعقاب من النار ويل للاعقاب من النار ويل للاعقاب من النار قد يستغرب الانسان لو قلتها ل انسان يتوقع في هذا المسجد وعدوا للاعقاب من النار يقول لك يا احنا اللي متوضا تقول لي نار امال اللي ما بتفيش وضوء تقول لي ايه امال اللي بيصلي يقول لي ايه يا عم خليك رحيم يا عم خليك قذف يا عم على ربك الرحمه والله البخاري ذكر في الحديث في باب 2 وثلاثة 3 البخاري ذكره وعنوانه رفع الصوت هو النبي عليه ناس على عجل ظاهر الأمر انهم حريصين على الصلاه وعشان المية بسرعه يلحق الميه والعدد كبير والميه محدوده فكل واحد يتوضا وينصرف غيره يتوضا وينصرف هذه العجله جعلتهم يتركون اعقابهم لم يمسها الماء والاعقاب آخر الذراع هنا عند عظمه المرفق هنا, هنا أو عند عظمة الكعب كثيرا ما نجد ناس يتوضؤون سبعين سنه يغطي لكنه في كل مره لا يغسل هذا المثل، ولذلك الامر فاسبغ الوضوء قال في اخر الحديث ويد للاعقاب الى النار اذا توضاتم فاسبغوا اسبغوا اسبغوا يعني احسن الوضوء اكمل الجواب ان عارف انسان بتضجر مع ان انت من هذا الكلام وهو علم وفقه وعي من السماء رحمه من الله على لسان سيد الانبياء أتبغ الوضوء لا تترك مكاناً بغير الوضوء فأنت منتفح تفطر جنوب يضيع وجهك نور في الدنيا ونور في آخرة تبعث أمتي يوم القيامة غراً محجلين من آتار الوضوء خاصة لأمة محمد الوضوء خصوصية لأمة محمد والغسل خصوصية لأمة محمد ويوم القيامة يتعرف سيد الانبياء على امته من خلال انوار وجوههم وازرعتهم وارجلهم تكون مضيئه نورا من اثار الوضوء من يتخيل هذا يوم القيامه يوم الظلمه يوم تحجب الشمس وتشتد الحراره والناس لايتحركون الا على نور اعمالهم امه محمد غر المحجلون في هذا الموضوع هذه كرامة أمة محمد برًا أي ونور في وجوههم ونواصيهم محجلين أي أيديهم فيها نور أذرعتهم على قدر مواضع الوضوء وأرجلهم فيها نور على قدر مواضع, ت... مواضع الوضوء أتريد أن تكون ممن يحلون فيها من أشاور من ذهب والألواء أيها الرجل أيها العاقل أيها المأيتها المرأة أتريدون أن تكونوا تكون من يكونوا يعني يلبسون الآلة يوم القيامة يحلون فيها من أثار من ذهب ولؤلؤة الحلية في الجنة على قدر الوضوء حديث صحيح الحيلة في الجنة على قدر الوضوء إذا أردت أن تكون من يحلون من أثار من ذهب وقد يقول يقول مأثور لا يفهم الحديث ولا ينجم يفهم, يفهم الآية يقول لك وانا ما لهم والذهب والرجل بالذهب ليه انها من حول الجنة اذا كان انت تجد في الدنيا القاده والسادة يلبسون نياشين على اكتافهم وعلى زرعتهم ففي الجنة اشراف امه محمد يلبسون من الذهب والكبس ما يميزهم واجعلهم في مقام القيادة والرياده والشرف والكرم والعلو والرفع هذه هي الجنة الجنة فيها نعيم لا لم تره عين ولم تسمع به أذن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر إذا أردت أن تكون ممن يحلون بالأساور من الذهب والفضة حقيقة تنعم بها في كل لحظة في الجنة فأشبغ الوضوء أحسن الوضوء هو نور لك في الدنيا ونور لك يوم تبعث يوم القيامة ونور لك في الجنة هذه أمة محمد وهذه خصوصياتها بالاضافه الى هذا فانه يظهر النفس والقلب من اثار الذنوب وربما يحط علينا اثر الذنوب كما قلت لحضراتكم إنما تضيع النفس وتشرق القلوب بنسخ الذنوب واذا كان الذنوب يمحى الذنوب فهذا سر من الاشعار لا يعلمه الا الله شرعه ربنا لنا من أجل منفعتنا ما يريد الله ليجعل لكم الحرج ولكن يريد ليطهركم لعلكم تشكرون ليطهركم ليطهركم من يتوب عليكم لعلكم تشكرون ليطهركم من ذنوب النفوس تظهر القلوب والنفوس وتظهر الأبدان لعلكم تشكرون أنها نعمة وليتم نعمته عليكم وليتم نعمته عليكم وتمام النعمة بالنغفرة ولم يشرف بها في الدنيا إلا محمد ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراقا مستقيمة إذا أردت أن تكون قريبا من مقام النبي محمد صلى الله عليه وسلم يريد ليظاهركم ويتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمد رسول الله سيد الأولين والآخرين وإنام الأنبياء والمرسلين صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أيها الاخوه المسلمون ديننا ديننا جدير بان نفخر به ديننا جدير بأن نعتز به ديننا جدير بان نتمسك به عن حب وطوارئه لا عن مجرد استجابه لتعاليم تعاليم السماء ليست مجرد تعليمات تنفذ إنما حب من الله الودود الرحيم ومحبه من النبي الرؤوف بامته الرحيم خذها على ذلك حتى تقبل على طاعه الله اقبال المحب وتقوى عزيمتك وتقوى همتك فتحتمل وتحتسب وتكون راضياً, راضيا محبا للطاعة في كل لحظه استقيموا ولن تحسوا واعلموا ان خير اعمالكم الصلاه ولا نحافظ على الوضوء الا مؤمن قال العلماء يحافظ على الوضوء أي يحافظ على الصلاة لأن المحافظة على الصلاة ينشجم معها الحفاظ على الوضوء وقالوا يستحب أيضا أن يحافظ على الوضوء كل أوقاته لأنه سلاحك ضد الشيطان وسلاحك ضد مرض الغضب الشديد إذا غضبت فتوضا وإذا لمت فتوضا فإنك تكون في حرز من الشيطان بل تكون إذا تحركت بين خلق الله وأنت على وضوء لا يستفذك استفزاز المستفزين فتكون حليما رشيدا من أشراري وانوار وضوء فإذا كانت الثلاث عنادتين والوضوء كرامه هذه الأم والمساجد التي تتنزل عليها رحمة الله وتسع منها أنوار الطاعات هذا شأنها وهذا شأن أمتنا وإذا كنا نرى في هذا المسجد جهودا مباركة مؤثقة بفضل الله في توسيع هذا المسجد إذا كان هذا شأن مساجدنا وهذا شأن صلاتنا وهذا شأن وضوئنا وطهارتنا والمساجد فيها الوضوء والطهارة والمساجد فيها أنوار الطاعات والمساجد فيها تتنزل الرحمات فساهم أخي قبل أن تفوتك الفرصة ساهم أخي قبل أن تفوتك الفرصة اللحظة قبل الساعة والساعة قبل اليوم واليوم قبل الغد ساهم بصدقه جارية في هذا الجهد المبارك الذي نحسبه والله حسيب من يقوم عليه جهد مبارك موثق إذا رايت إنسانا موثقا في مسعاه تعلم أنه من فضل الله فإذا كانوا مؤيدين من قبل الله فلا أقل أن ندعمهم بكلمة طيبة ندعو فيها للمساهمة في توسعة هذا المسجد بكل بأي ما نملك إنها صدقة جارية ما يتوضأ متوضا في المسجد إلا وتكفر ذنوبه إلا ولك مثل أجره إن توضأ فكفرت ذنوبه وخطاياه فأنت لك مثل أجره إن توضأ وصل ركعتين فلك مثل أجره من جاء عالم في مجلس علم أو خطبة أو درس فلك مثل اجره لانك ساهمت في اقامه مكان يذكر فيه الله يذكر فيه الله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها كم يسبح له فيها بالغدو والآطال رجال لا تلهيهم تجارة ولا غير عن ذكر الله وأكام الصلاة وإنكاء الزكاه يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار ليجيهم الله أحسن ما عملوا ويجيه من قضله والله يرزق من يشاء بغير حساب بادر سارع سابق, سابق سابق إلى الخيرات لأن أهل الإيمان وأهل الصاعات المرفوعون عند الله سبحانه وتعالى هم الذين يسابقون في الخيرات أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. اللهم اجعلنا من السابقين الى رضاك يا رب العالمين واجعلنا من المسارعين في مرضاتك يا اكرم الاكرمين اللهم زدنا ولا تنقصنا اكرمنا ولا تهنا اعطنا ولا تحرمنا ارضنا وارضا عنا اثرنا ولا تاثر علينا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين ورحمنا ورحمة وطانا وموت المسلمين تقبل عائنا واقتم بسؤال حاتي أعمالنا وبلغنا فيما يرضيك آمالنا وبلغنا فيما يرضيك آمالنا وبلغنا فيما يرضيك آمالنا لا تدع لنا ذنب إلا غفرته ولا عيب إلا تتركه. ولا هم إلا فرجته ولا بينا إلا قضيته ولا مريضة إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا عاصيا إلا هديته ولا مؤمنا إلا تبتته ولا مجاهدا إلا نصرته ولا عدوا إلا اهلكته ولا غائبا إلا كالما الى أهله ردكته ولا حاجة من حوائب الدنيا والاخره إلا يسرتها وقضيتها يا رب العالمين الله جميعا ايها الذين آمنوا الصلاه الله تقيم يا صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك اليوم إياك نعفو وإياك نبتعين إهدنا الصراق المستقيم صراق الذين أنعمت عليهم صراق الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون ان شر الزوال عند الله يصم الحكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم بما يحييكم استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء والفضل وأنه إليه تحشرون واستقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد حقار واذكرون إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون تخافون أن يتخرفكم فآواكم وأيدكم بنصر ورزقكم من الطيبات ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون الله أكبر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 يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا الله والرسول وتقولوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنه وأن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم صدقانا إن تكفل الله اجعل لكم فرقانهم ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله العظيم الله أكبر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 الله أكبر الله أكبر الله أكبر <تصفيق>